استمع إلى الجمل الآتية وتأمل معانيها ثم اكتبها في دفترك الأخوة من شعار الإسلام حب الوطن من الإيمان العدل أساس الملك الصبر مفتاح الفرج الصدق طريق النجاة المحبة أساس الاحترام لا تخن الأمانة الرجوع عن الخطأ فضيلة